بسم الله الرحمن الرحيم ألف دام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لله الذين يؤمنون في الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 An-Mir Rabbihim, وأولئك هم المفلحون